أو وعلى وعلى صحابته الذين هم هم زالوا فهم على ست الجهات الأنجوم وعلى التابعين لهم فإنهم نقل ما منهم عنهم. اللهم اننا نحذ بك لكل خطوات الى وسوء الشهوات الى الشبهات نعود بك من غشيان الفجور ومن الغرور والضرور ومن قول السرور اللهم لا تكونوا اخوه في مستكثر حدج كالباحث عن حفله بغلطه وكالجافه انفق بكفه فنلحق بالاخسرين الذين هم اعيوهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا انت اغلى بنا منا يا ارحم ومعان لداءات الرحيم الرحمن المؤمنين في القرآن كل نفس قال الله عز وجل فيه يا أيها الذين أمن خطاب وكان بن يقول من الأدب إذا سمعت يا أيها الذين أمنوا أن تصلي أذنك لأن أعظم أعظم أعظم لا إلا بذنبك ومن الأدل أن تكون لبيك وساعتك وكله كله في يديك والشر ليس لك. إن بعد اليوم الذي لا مثيله إما أمر معروف يا أهلك الله بسيئ يصحح في الدنيا وسائر وإما له من عملك. حقيقة الحجة هذه ستلاقي اللي خلفها. لكن هنبدأ اليوم أو نتكلم عن شيء أتعبني نفسياً وهو أحد البرامج كنت بسمع لها. بيتكلموا على مدنة السلام مع اليهود وحقيقة كل من تكلم على القضاءات عن السلام مع اليهود يجهل أمر اليهود وإن زعم انه محيط بكل شيء اليهود لا أمل لهم ولا عدد اولا اللي حدث في الملدان العربي هذا تحت تدبير اليهود ولكن وينكرون وامكر الله, الله خير البركه لما رجعت للعهد القديم باصحاح اثنين وعشرين وجدت لليبوت ولقد رافعت مني وستسقط تواظيف العرب وسيمتد ملك اليهود ليشمل النيل والكرات وسيمتد ملك اخوانهم الام الشيعه هذا كان موجود في 29 حتى يشمل الدول البترول أو بيسموه هناك دول الذهب في الاصلاح دول الذهب يقصدون في دول البترول اللي هي الكويت والامارات والسعوديه والبحرين وعمان الآن البحرين فيها مظاهره الشيعات الله ان يعني, يعني ينصر اخوان اهل السنه في الشيعة في على الشيعة التواد بتبشر بمظاهرة مليونية للشيعة السعودية بتبشر في تقريباً واحد وعشرين ثلاثة إلا بمظاهره بمظاهرة مليونية من الرياض ومن الأحساء والأحساء المطرشيعية فاذا قطر يهدد اليهود فلا أن تعرف حقيقة اليهود لن تعرف حقيقة اليهود إلا لما تسمع منهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان لليهود مع رسوله الله اولا أولا عقيدة اليهود فينا نحن أو عقيدة اليهود فينا نحن أننا فلا وأننا دواب الأرض وأن اليهود هو شعب الله المختار وأنك ما كنتت إلا لتختمه فلن يضع يدك في يده مطلقاً وإذا وجدت اليهودي يبتسم لرجل فتشفره بأحد تفسيره إما أنه صار على ميلاكه والعياذ بالله لأن الله قال ولن ترضى عنك اليهود ولن تصار حتى تتبع منك وإما أنه جعله مصيحة ل متطلباته أو ننفي الغراء كما هو الحال مع وزراء المسلمين وإن الله نرجعه وحكام العرب يقول لن يتسر إذن ونضع يده في يدك لأن عنده عقيدة إنك سيمشن باللقى أن العربي حمار كبه خزير دابة لا يحق لنا أن يعاملهم مثل معاملته نساءهم هلاف أموالهم هلاف بل في بروتكالاته اليهودي، اليهودي، إذا قتل مسلمًا في هذه قربة، وإن اختطف مراد المسلم في هذه قربة، وإن أخذ مراد القربة، نحن نتجنب هذه الحقيقة، وأقول لك إن عقيدته في رأي العالمين أسوأ عقيدة، لنجد في الخلق كله حتى من كفر بالله، حتى من عبد ظهود، حتى من عبد خروج النساء. Ook in de لما قابل آخر رجل في عمورية آخر راهب أقل في عمورية في تركيا الآن أقل فلما صاحبه وأشفى على ذلك قالت أوصي بي إلى أهل بعدك وكان كل ما رجل واحد يعني هو واحد الشام واحد موصي وراحي وراح الشام ونصيبين والإعراق وتركي آخر واحد كان في تركيا أقلو أوصي بي إلى أهل بعدك يعملني او عم طلب فرمنا على المعيارات إنه ليس أحد على الأرض الآن يشهد اللله إلا ما يحترمنا احد على الارض يشهد اللله ويؤمن بانه يؤمن بانه يؤمن بانه يؤمن بانه يؤمن بانه يؤمن بانه يؤمن بانه يؤمن بانه طيب بانه يؤمن بانه يؤمن بانه قال بانه يؤمن بانه يؤمن بانه يؤمن بانه يؤمن بانه يؤمن بانه يؤمن قال نبي يبعث في اخر الزمان يختم الله به رسالات قال عندما خرجه اليك اسمع شوف بقى اصطاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفونا ابناء بل والله اسد من معرفه ابنائه قال انه يولد بعد وفاه ابي وتموت أمه بعدما يبلغ ست سنوات ويموت جده بعدما يبلغ ثمان سنوات ويطوله عمه ويذهب به إلى الشاب ليطامل راهبا ويستظل تحت شجرة لا يمكث تحتها إلا نبي ويقول عمر أنذاك إثنى عشر عام فيقول الراهب لعمه ارجع به فإذن اليهود لو وجدوه قتلوا حسدا منهم أنهم من العرب قال ثم يبعث على راس الاربعين في غار عنده هناك يحبب اليه الخلاء فيه فيعبد ربه ويتفكر في خلقه فيؤديه الناموس الذي جاء موسى قال يلبس خشن الثياب وياكل اجش الطعام ولا يقابل السيئه بالسيئه ولكن يحسن ويعفو ويغفر وان قومه مكذبوه وانه اخرجوه وانهم على شرع عظيم وانه سيهاجر الى ارض بين حرتين يعني المدينه وان الله ناصره على قومه فيقتل منهم ويشكو منهم ويتبع امره فيظهر على الكرس والعرش وتدين الارض كلها باذن الله ما كان النبي لغنت علامات، لكن أنصرك ألا تذهب الى بلده ولكن اذهب الى هجرته رحمة كان الهجرة مقصوداً منه، فإنه فإنه لا يتبعه في بلده الا قعفاء ومن ثم يجزون. فهذه الحد تفصيل ب ب ب ب ب يعني لو بالأسير عملت عندك هنا بالحدفية على هذا الموضوع. أنا عنده. طيب معلمة قال ياكل الهدي ولا ياكل الصدقه وبين كتفي خاتم نبوتك بين صف العذاب اول من اجت الماء طبعا رحله طويله بيعها فيها لما جه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المال إليه وكان مملوكا بدا يقوده فقال اقبل مني يا محمد هذا فاني رايتك رجلا غريبا فقال ماذا قال صدقه اردت ان اتقرب بها الى ربي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه تعالوا وتقول ورفع يده فقال هذه واحده في اليوم الثاني جاء بطع قال وجدتك لا تاكل الصدقة وهذه هديه فقربها ما له فالي تقرب فاكل صلى الله عليه وسلم واطعم أصحابه فقال تلك نكته في اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بي لكي يرى خاتم النبوه فاناخ النبي صلى الله عليه وسلم عباءته فوجد خاتم النبوة فقبله وقبل قدمه ويته وبكى فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سلم ان جبريل اتاني انفا يعني أمس وقال لي ان سلمان غدا يريد رؤيه الخاتم فاذا رايته فامخ له عن ذلك يا فالطمئة اليهود اليهود يوم الى ارض المدينة لينتبع من النبي محمد لكن هم لا يعرفون انه سيخرج من العرب ليه؟ ان كل الانبياء بعد ابراهيم عليه السلام انما كانوا من ذريته اسحاق اللي هم اليهود موسى صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل فجرت عادة جلسان الأنبياء أن يكونوا من ذريات يعقوب الذي هو الجد الأكبر لليهود واليهود لا يحب بعضهم بعضا لذا الله عز وجل لما استدقى موسى لقومه فلذل البعثات الحجر فلا يفجر الله عينا واحدا إنما فجر جرت عشرة عينا ليه بنظر عاله ان قبائل يهود الاصفاء 12 طيب انا دعو عين الواحده يتاو لكنهم لا يحبوا بعضهم بعض فجعل الله لهم كل لكل قبيله منهم علما وقال تعالى قد لك كل لكل يعني كل قبيله مشرفه عشان ما يتخانقوا ضطر بعض انما صنع الله ذلك لان اليهود قوم مغد وقوم قتل ويقتر احد بالانبياء فقال الله قولوا والشراب من لذة الله ولا تعثوا في الأرض منكسيج فجعلتم اثنين منهم كلوا والشراب من لذة الله ولا تعثوا في الأرض لا تقتل بعضكم بعضا ولا تتجدوا إلى أمرئ فأذو إن الخطأك نزل يهوذا الأرض العرب طمع منهم أنه سيكون النبي من اليهود وكانوا ياخذون الاطفال من العرب فيحتضروهم ويرضعونهم الى اليهود ثم يزوجونهم من اليهود طمعا ان يخرج النبي من ظهره الا عندهم عقيده لا يستطيع ان يطلبوها ولو دخلوا النار هم لم يضعوا يكفي ايديهم لان العقيده عندهم علمت ان يدخل النار ولا ان يتنبا عن عقيدتك سكن في المدينة بني أيضا وبني النظيم وبني قريزة وعلى بعد 160 كيلا سكن بعض قبائل اليهود وتسمى القير كان اليهود قبل مبعث احمد صلى الله عليه وسلم لا يعيشون بين العرب إلا بالتحريش بينهم فهم الذين جعلوا حرب بين قبائل الأوس وقبائل الخزر وكان فكان العرب فقراء يريدون السلاح يقتل بعضهم بعضا فياتى اليهودي أن يعطيه السلاح حتى يأخذه قرضا ويضمن اليهودي أن هذا السلاح الذي أعطاه للعربي لن ينفع إلى قبر اليهودي مرة أخرى بل يتن بعضهم بعضا بهذا الصراع ويتقلب بعضه بعضا بهذا الصراع وتبقى اليهود شامخه ويبقى العرب مدينون لليهود حتى تنطوي اعلاقهم فترى اذا العرب انقلبوا على اليهود وحصلت بينهم مشادات لا ينتصر اليهود لان اليهود ما خاض معركه خصم انتصر فيه فيعملوا ايه يوم يقولوا انه قد تقارب مبعث نبي يبعث الان نقولكم معه قتل عاد وعرة ويرفعون أيديهم إلى الله ويقولون اللهم معجل بمبعث النبي الذي نجده مكتوبا عندنا في التوراة حتى نقاتل العرب الذين كفروا بك ولم يعبدوك وعملوا غيره يوم من نبي يستهتح اليهود قال الله ولما جاءهم كتاب من عند الله مصبق لما معه وكانوا من قبل يتفتحون على الذين كفت كانوا يجعوا ربنا ان يبعث النبي محمد فلما جاءهم عرفوا وفي ما عرفوا وفي قراء ما عرفوا لنت الذين عرفتم بمحمد فلما جاءهم ما عرفوا أو ما عرفوا كانوا انزل الله من فضله على من يشاء من عباد فذاهب غضب على غضب والكافرين عذاب مهم سالمه بن سلامة بن وقش احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغير السيف عاصر اليهود فكان يرى رجلا يهوديا ياتي الى بني عبد الاشهر الام عين السلام فيقول احذركم الله اخوفكم الله اراقبكم الجنه اعبدوا الله عز وجل وكان العرب لا يؤمنون بالبعث بعد الموت قال اخوفكم النار اخوفكم النار والله والله نتمنيت ان تاخذوني وترموني في تنور اعظم فرم في النار، ثم تطينون علي فاوكل في النار ويكون ذلك نصيبي منها يعني نصيبه من الجهنم يشد وخصم المرء به وعملي خوف العرب فقال فلم فلما راى اهلي صدقه اشفقوا عليه فقال ما علامه ذلك النبي خرجنا به ونحن نبعذ عنهم. قال يخرج نبي منها هنا وأشار إلى مكة. يخرج نبي منها هنا. إذا خرج عن كلمته وظهر أمره وقتل أعدائه فأدخلهم الله. يقول سلمه فقال لهم له آله. ماذا ذلك؟ فنظر في القوم اليهود ينظر في القوم فوجد أصغرهم سن الأمن سلام فقال ان يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه لا محال فقال سلام فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على, الحياة. كل على قلب الحياه كلنا كلنا جنة كلمة اليهود وليهوده على قيد الحياه الذي كان لأخذ منه فآمنا به وكفر بالنبي وراضي بالخلوب أليس كان يخوفنا انما رضي بالخلود في النار لأن الإيمان بمحمد يخالف عقيدته في العرب وهو لا يخالف عقيدته وإن دخل الله لا يخالف عقيدته أبدا فإذا كانت هذه عقيدتهم في النبي محمد هل هو ظهر من يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع أيديهم في يده إذ لم يضع أيديهم في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلم يضع أيديهم في يد أحد بعد ذلك. سيدة صغيرة بن سحيين بتحكي خبر جميل جدا. بتقولي بتقول لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكنت صغيرة في السيريز فخرج عمي أبو ياسر وأبي حيي بن أخض مغلسين يخافون قرب السير. زياره النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا قرب المغرب لما غربت الشمس رجعوا وكان من عاده عمي انه اذا قابلني ان يهش ويبش ويذعرش فلما قابلني فذهبت اليه فانصرف عني وذلك ما كنت أعتاده وكان وجهه عبوسا فمكست بعيدا لكني اسمع ما يقولون فقال أبي حجيب لعم أبو ياسر أهو هو هو, هو النبي قال نعم قال أثبتها يعني هو دي المجرسة الطريقة متأكد قال اجل قال فما في نفسك منه شب ابن النبي متأكد من النبي قال فما في نفسك منه قال عذاوته ما بطيط الله تعرف أنه النبي محمد وتثبت أنه النبي وتتاكد انه نبي ومع ذلك تعاديه نعم لماذا لا. لأنه يخالف عقيدتي عقيدتي ان العرب دواء وحمير وكلاب ونحن شعب الله المختار كيف يخرج منهم نبي ندين له ولن يسلم من اليهود الا نفر او نفرين او ثلاثه ولا يزيد فاليهود قاموا ما الله عز وجل عرضهم وعجمهم وحق عليهم غضبهم فهم اشقى الناس واسعس الناس وهم فداء, فداء من تبع محمدا صلى الله عليه وسلم من النار زيد مع النبي ويسجد صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامه فيقال له خذ فداءك من النار من يهودي كان او نستعمش من الذين أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام ومخيريك فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير يغوت مخيريك جاء عبد الله بن سلام من النبي محمد يقول أول ما نظرت في وجهي علمت أن وجهه ليس بوجه كذلك محمد كان وجهه كفرق القمر إذا ضحك نار وجهه كأنما مسواك يغير غير في البخاري ومسلم ان جابر بن سمره احد اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نظر ليله البدر ليله القمر الخمر القمر ليله الكمال نظر عقد مقارنه بين البدر وبين وجه النبي محمد قال فانظر الى البدر صار والى وجه النبي صار ارى الى البدر ص ووجه النبي ص والله لقد كان رسول الله اجمل من البدر فعظم الله السلام لما نظر الى وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم و تتوجهوا كفلقه القمر فولا يجري قال فعلمت ان لَيْسَ ليس بوجهك الباب ان يسخر كان اقرى الحاجبين عَظِيمُ الانف عظيم الشفتين غليظ الاسنان وتلك سمات الجمال في العرب كان من راه من راه قريب احبه صلى الله عليه وسلم. وكان اذا مشى كانما ينزل من سوق. يعني من عالم. كان ينزل من يمشي كانه لا يتبت وغاءه صلى الله عليه وسلم وكما تستوقفه العجوز وتستوقفه الجارية ويستوقفه الصبي فيقفه تواقعه صلى الله عليه وسلم حتى ينضح وإيشه فننتعي بالأرض أفضل ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولذا قال المسعود ان الله نظر الى قلوب اهل الارض قبل بعثه محمد صلى الله عليه وسلم فلم يجد انقى ولا اقرى ولا اطيب من قلب رسول الله فاصطفاه الرجال ثم نظر الى قلوب اهل الارض بعد قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلم يجد أقصى ولا اقرى ولا اطيب من قلوب أصحابه فاختار لهم وزراء فهم اعوانه على الخش اقبل سلام سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثه اسئله قال له ما اول اسراص الساعه وما اول طعم اهل الجنه قالت يا نبي الله وما وكيف او متى ينجئ الولد الى ابيه ومتى ينجئ الولد الى امه فاجاب صلى الله عليه وسلم بقرع طيب الكلام يا رسول الله والله اني لا اعلم انك نبي حق وان وجهك ليس بوجه كذب لكن ليطمئن قلبك انا وقد اجبت يحفر يهود بإسلامي ولكن استدعين حتى تخبرهم أو تسألهم عندي فطار حكمهم فيه فإن يهود قوم غفت المضمئون إن علموا بإسلامي بهتون وظلمون فطال نجد صلى عبد الله اختبئ يا عبد الله ثم أوفل إلى اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ما رأيكم في عبد الله المثل أو ما تقولون في عبد الله المثل فطالوا عن بكرة أبيهم أبنا وابن خيرنا وعالئنا وابن عالمنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبا كحال أبيه فخرج عبد الله فقل صلّى ما تقولون إن أسلم قال عبد الله يوسف نعيده بالله من ذلك لقد كان أبوه خير يهود كيف يسلم ويدع دين آباءه في عبدالله فخرج عبدالله من مرأ اكتبار او مرأ اجدار ثم قال يا معشر يهود اما والله انكم تعلمون انه النبي موجود عندكم بالتوى واني اشهد ان لا اله ان الله وان محمد رسول الله فقالوا عن بشرة ابي ايضا في قول رجل واحد شرنا ومشبين وشفيهنا ومشفيه نعم ان يغوث قوم يحرفون الكيمه عن مواضعها وما يعني طراهم على ذلك الا قول ربنا الذي قال فيه ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل الاميين انهم هم العرب هم يقولون ليس علينا تدبير ليس علينا إيش نقت ونسرق ونتصل ونثر بهم وليس علينا سبيل ليه؟ لانهم اميين خلقوا في جهلنا ودواهي فهؤلاء هم اليهود لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزه النفس انا احكي لك تسلسلا لاخبار جنه واخبار اليهود لتعلم من هم اليهود فان اليهود عقيدتهم واحده لا تتجدد وهم يدرسونها لاطفالهم في البيوت في المعابد وفي معابدهم يدرسون لهم هذه العقيده فكل يهودي عنده عقيده في العرب انما يفعل معك تقيتك ويداهمك ثم يضربك من خلفك هذا هو خبير اسط الله قرعنا بهيمتهم وحطين على اهل الاسلام لما امراء لما غزا المسلم ببث وافتر جمع يهود بني قيطاء لانه كان اقرب ناس في المدينه فقال يا معشر يعوث اسلموا تسلموا لا ينزلن بكم ما نزل باهل قريش فقام كبيرهم قال يا محمد لا يغرنك فإن قابل ذلك عليم تأننا الناس احنا بقى أصحاب القتال وبعد ذا احنا محدد احنا المصنع السلاح والسلاح اللي انفئ لديه احنا نصنعه على كل مدان هو ده كلامه الآن الاتحة اللي في أيدي المسلمين صنع يهود سواء في امريكا ولا في ربقى. يهود يصنع هذه الأسلحة فهم يقولون نحن الذين صنعنا هذه الأسلحة فتعالوا بنا لنرى كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بعد هذا القصر لتعلم وننادي في الناس جميعا يا معشرة عقلية اسمعوا أيا ليس قوم يعلمون ذهبت امراه تجدد ذهبها عند بني طيقة فارادها اليهودي على كشف وجهها فأبت فجاء يهودي من خلف ضغلية لتشعب وشبك طرف ثوبها في رأسها فقامت فانتشخت سوقها فصاحت واستمع فرأها مسلم مع ذرة لام مريضة رأها فلما رآها اقتاز واقذت الغير فقام إليها إليها فدافع عنها وقتل اليهودي الذي فعل بها ذلك عليه اليهود فقتلوه فقال الخالق يا حمد اللواء وحاصر يهود بلد القيقاع حاصر فحاصروا الحمزه خمسه عشر يوم اليهود عندهم امدعه تكفيهم وشرب ولا اراضيهم داخل قطونهم فهم لا يحتاجون الخروج و في وسط ديارهم هم لا يحتاجون الخروج فلماذا سقط الحس بعد خمسة عشر يوم انه باراده الله عز وجل قال الله و في قلوبهم قرع اللوب اليهود الخوف، والإنسان إذا أُلقي في قلب الخوف لا يحسن لوب توبه فيه، فضحا أن يحسن حبة لعية أو رواط. يبقى من الذي ينتصر على اليهود؟ طبعاً، من الذي ينتصر على اليهود؟ الله سبحانه هو الذي ينتصر على اليهود. فإذا خاف الإنسان لا يحسن لوب سدوه. فلا خوف، خل عند اليهود رؤسنا ومشي. وأسلحة ما وجد وغزت مي الذي لا إله لو رجعنا إلى ربنا سبحانه وتعالى وغيّرنا ما لأنفسه وغيّر الله ما بينا ولا ولخلّق الله عليهم الخوف فما استطاع أن يستخدموا هذه الأشياء ورُزقنا نحن المحاربون بالسلاح والله العظيم ما أدير دفة الحرب على المسلمين إلا في مرتين المرة الأولى في غشوه احم لما خالقوا امر النبي صلى الله عليه وسلم المره الثانيه في حنين لما قالوا لن يغلب اليوم من قله وهم يمزحون إذا اعتمدتم على تتوكل كان عددتهم إثنى عشر ألفا لا فوجبوا من قبيل قولهم فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على صحته وقال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب انا النبي لا كذب أنا ابن عبد أنا النبي لا امزحوه يا عباد يعمى نادي على أصحاب الشجرة فقال العباس يا أصحاب السمر فرجع إلى الانفصلة مئة ثاجة أو مئة إنسان ممن مئة ثاجة ممن حضر ضيعة الشجرة على خفل فانبصر الانفصلة بمئة ثاجة شوبال 12 ألف 12 لا نغلب، لا نغلب، لبي عدد ولا بعده. إذا تقابلوا واسمع لهذا المسلمون إذا تقابل المسلمون حط حكيم المسلمون ألف مع الكافرين إذا تقابل المسلمون مع الكافرين نصر الله المسلمين وإن كانوا أقل عددا وعده وإذا تقابل الأصار مع نصر من كان أكثر عددا لذا عمر مرد الله عمر او سعد جمع القاس إلا أحيي أنه قال تقريبا عنه أيها الناس إني لا أخف على الجند من عدوه ولكن أخف عليه من خطايا فإن أخطروا تساوى مع عدوهم في خطائهم فغلبهم عدوهم في, في عدده وعدته يطبعنا من الخارب بعقيدة لا نحارب بعدد ولا بعد أبدا في أبغال السام وفي ششان أنا رأيت هذا النظر بعينجه طعيت رجلا يمسك كتاب الله عز وجل يقرأ الناس فلما اقتربت عليه ذلك أخذ حفنة من التراب فرماه والله من فجرة الدبتالة باراده الله عز وجل ليه؟ فأن الذي ينصر الله الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمت ولقد أترككم الله بدر وانتم أهل فأجل النبي صلى الله عليه وسلم يغوذ بني خير فعالذين الناس فوجدتنا نحن نفسه اليغوذ قوم ينقضون الرغوذ جاء أمسة بالإمام أحمد في سنة الحسن من حديث ابن عباس رضي الله عنه انه جاء جماعة من اليهود الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد وابا القاسف تبعم انك نبي جد. قال نعم قال إن سائلوك عن خمسه اشياء ان أنبأتنا بهم عرفنا انك نبي واتبعناك فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم اخذ عليهم اسرائيل او اخذ الاسراء على بنيه من الاهود والنصارى ثم قال هيا اول علامه قالوا ما, ما علامه النبي قل لنا ما علامه النبي ايه انت تعرف منك النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم علامه النبي ان تنام عيناه قلب, قل وهذا جاء في حديثها من حديث عياض كان مشعش قال ان في الحديث وانزل عليك كتابا لا يصلهم ما تقراؤه نائم ويصحى طب الله يقرا القران ويصحى ماشي فنائما يقرؤ بالذائع ها ايوه علامه النبي بعلامه ايه يبقى الانبياء ليسوا كاحاد الناس بصر اه لكن يميزوا عن البصر فالنبي يسكن قلبه ليه لانه يوحى اليه بالملائكه وقد وحي الى النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مره في الملائكه في البخاري قال عثات الليل اثيان جاءه جبريل ومسئل ومر به على قوم يعذبون قوم سكنوا في دجله رجلات هذا كان في المنترم وعنده له مقرر السؤال الثاني قالوا اخبرنا كيف تؤنس المراه وكيف الذكر امتى المراه تجيب ولا ذكر وامتى تجيب بنت وس طب اين يعلم محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الامر وهو لا عنده كسكرك ولا عنده اجد حديث ولا ينظر الى الاوراق كيف يعلم انما يعلم من الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اذا على ماء الرجل ما المراه اذكر اذا ما الرجل يعلو على ماء المراه تاتي المراه وللاذكر واذا على ماء الرجل ان نسل جائز او صدقت فهو منع الفرد علم الرزاق أيضا مما نزل في الطواب طيب محمد نبينا حسن وهو من يقرا اذكر الله قال الله محمد وما كنت تسلو من قوله الكتاب. تقرأ المحمد ولا تكتب كانوا قالوا إنما علمه إنسان يكتب وقر أو قرأ في كتر السبب فلم يعلم النبي بما في الأرحام إلا بوحي من الله ألوط بالتالس أخبرنا ما حضرنا إسرائيل على نفسه يعقوب عليه السلام إلا حرم على نفسه طب من أين يحرث النبي ولم يعاصر يعقوب ان بين يعقوب وبين رسول الله آلاف السنين من اين يعرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتكي عرق النساء كان يعقوب يشفع عرق النساء البعض يقول عرق النساء غلط هو عرق النساء. كان يشفع عرق النساء يجد ما يلائمه إلا البني كذا وكذا قال لله علي ان شفاني من هذا المرض احرم على نفسي أشهر مشروبات وأشهر مطمئة مش هاكل أفضل شيئيني ونفسه شيئيني أفضل شيئيني كان أشهر مطمئة عندما يأكل لحم الجمال كان نحمل جمل كان فلما شفاه الله لم يشرب لبن الابن ولم يأكل لحم إبن فحرمت فحرمت على بني إسرائيل قال الله كل الطعام, كل الطعام كان إلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل, إلا ما حرم إسرائيل على نسفه قل فأتوا بالتورة فاتلوها إن كنتم صادقين هذا الهادئة يقول له عن إيه؟ التحريم على يعقوب جاء في التوراة؟ جاء في توراة من أين يعلم النبي بالتوراة؟ لا أن يصد توراة إذا؟ الذي علم النبي مع الرسولة يعقوب على اسم من؟ الله قل بقى أردت معجي يبقى لك لا علمات عن تبه لا لا السؤال الرابع قال نسمع صوتا في السماء فما هذا الصوت ونرى ضوءا في السماء فما هذا الضوء قل لنا بقى الصوت بإيه؟ وضول يقصدون يحضون الرعد والبرق فقال النبي يعلم ان الرعد فملك من ملائكه الله هو كذب السحاب انت شايف السحاب اهو قال صوت الله موكل بالسحاب هذا الصوت الذي يسمع قال صوته يثفق بحمد مولاه ويسبح بعض محمده والملائكة يبقى بعض الاسمه ملك تصور ان بين الارض وبين السماءات مجرد عام وانظر الصوت انت لا تستطيع ان تفتح ذلك الله ثم صوت اسرافي الذي هو اعظم صوت في خلق الله لذا جعله الله للنفخ اذا كانت صوت ملك لو اقترب شوية هيدمر البيوت صفا بصفا احنا احيانا بنافزع مسترع وده بيننا وبينه بي قمس عام قال, قال منذين من نار منذين من نار في يدي يشتر به السحاب يسوقه حيث شاء الله لذا لما مر رجل من بني إسرائيل فسمع سحابة تقول اسقي حديقه فلان من الذي قال الملك الملك هو الذي يستحبه اسقي حقيقة فلان سبحانه نسال الله ان يطهرنا منها انك تجاوب على كل سؤال باقي 6 ما شارك على اللي هي غصه دماغهم قالوا ان جاوب على المرطه هيدي السؤال اللي احنا نطلع بين من الازمه دي ما جاوبش ينفع التجمع خد بالك السؤال الكاهت كاهت الذي على النبي قالوا يا محمد لا من صار... لا من النبي إلا وله صاحب يأتيه بالخبر من السماء فمن صاحبك وإنما من صاحبك فضحف النبي صاحب وعلم أن هذه التي بها يخرجون فقال النبي محمد جبريك قال عدونا جبريك فأغلل اسم معاه ده عدونا قال الذي ينزل بالعذاب والنماط لو كنت مكاير الذي ينزل بالقصر والنبات والرحنة لك ولا اقسم بالله لو قال مكاير لأبنى ميك إذا وإن قوم الحد القوم هم هجم يطلع فأنزل الله هذه الآيات وشفت آيات من آية رحمة سبحانه وتقر إلى قوم الآية تعالى ومعظم قبل عودة قال الله وإرّا جال عن أول جبري أنزل الله هذه الآيات على النبي محمد ويا محمد هم أعدال جبري فهو جبري تنسلوا عند نفسه لنسلوا عند جبري الذين قوتوا الكتابة كتاب الله يرى ظهوريه لا يعلم اليهود نقض اليهود واليهود كذبين يكذبون حتى على الأميان النبي محمد كان له خادم من اليهود ان شاء الله نكتب هذا كان له خادم من اليهود الخادم دوك مالعب وكان غلام صبيل لسه ما تشعرفش عقيد في اليهود فكان قاعد معنى فكتسب شيء من صفات النبي الصدق على الأقار قاموا لظلمة الموت فداعى النبي صلى الله عليه وسلم يعود فوجد اباه النبي وجد أباه يقرأ التوراه عند راس ولده. فقال النبي له انشدك بالله الذي انزل التوراه على موسى وذا اق شد كثر عند اليهود. هل تجد صفتي في التوراه وصف التوراه رد الرجل قال لا فغضب قال له تلك وهو أنشدك بالله فقال الغناء لا والله يا رسول الله كذب ابي الا نجد صفتك في التوراة عندنا ومخراجك ومبعثك واني اشهد ان لا اله الا الله انك محمد رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا عرضته ولو أخاكم يعني توجه امر أخاكم فشفت يعني يعني شفت قد يكذب لأن ذلك يغالف أخذنا يفعل أي شيء لأنه يخالف أخذنا فاسمع أيها المسلم العربي أو المسلم غير العربي لا سلام مع يقوت كذب الدعاة الى السلام وهو الله هذا السلام والمعادة التي بيننا بي ضحكوا بها علينا استحلوا دياران وأموالان الغاز تصدر بألخص الاسماء حاسب الله المجرمين حقا انتقم الله من الأفاكين وأسأل الله كما أدى لهم في الدنيا ان يذير لهم في الاخره بين أي لا طالما عذبوا المسلمين وأكرموا ليقول مصر يعني الثاني ينزل مصر يكرم ماشي لان له عهد وزن طيب المسلم للبلد هذا يهد لقد صارت مصر مقبرة للعلماء وسجن للعلماء جد ثانية من الشأن لما نزل نص خذ تشريف لازمان يأخذ تشريف فخذوه على سجن اسكندريه على طول بعد سنتين لازمان كده مصر لازمان ترحب العلماء كده وتبدد من المصحي فتأمس يعني كما يقال مقبره للعلماء وسجن للعلماء. نصف الله عز وجل أن يظهر مس، ونصف الله أن نكون على مشارف الخلافة، على منهج البوه، ونصف الله أن يقطع عيننا بنصر لصعود واحدين، ونصف الله أن يبرم لاجي الأمة أمر رش، يعشق فيها الطاعة ويود فيها المعصية، ويبر فيه في المعروف نعتر منك أن أطلت عليكم ونحصل من رد الله. إن ذا الله قي اللهم الله خطانا خطا نعدينا وأذانا غيدينا بجزاك من ذا عز وجل ذكره في